وَمَنِ ابْتَرَأَ وَيْتَ مِمَّنْ عَذَرَ الظَّلَمَ غُنَاحَ عَلَيَّ ذَلِكَ أَنَّ قوله <تصفيق> وكان الله عليماً أليماً لا يحل لك النساء من بعد மீ ஆ ما مالك يمينه وان كان الله ولا كل